فلما قضى موسى الأجل وساعى بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم من أو جدوة من النار لعلكم تصطلون فلما شاطئ الوادي الأيمان في البقعة المباركة في البقعة المباركة الشجرة يا موسى أنا الله رب العالمين ألقي عصاك وأن عصاك ما رآها تحتز كأنها يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اخرج بيضاء من غير سوء واضم اليك واضمم إليك جناحك من الرزب فذلك برهانان, فذلك برهانان من فيها <تصفيق> واضمم إليك جناحك من الرنغ بفذلك برهانان my So, What's wrong? من عنده ومن تكون له عاقبة الدار anh cốm دعني أطلق Oh, um... I'm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 Remember? -hmm. وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون كنت عليهم آياتنا تتلو عليهم آياتنا صيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ولولا أن تصيبهم Tribantum بما قدمت وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا Whoa. Oh. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أغواء ومن أضل ممن اتبع هوايه بغير هدى من الله اللَّهُ لَا يَهْدِي لَكَوْمًا عَظِيمًا